ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسيذ ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما ممدودا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرًا كر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وفسر، ثم أدبر واستكبر.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 عليه تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكته وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا لَيَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلَيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا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 117. كل نفس بما كسبت رهينة 118. إلا أصحاب اليمين 119. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر